Thank you. Yeah. Yeah. Yeah. هذا على الهواء الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المضعه فجعله غثاء احوا وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المختار وعلى اله وأصحابه ومن على ومن بطريقهم اقتدى فاعتلى أما بعد أيها الإخوة جملكم الله بالتوحيد والسنة يسر إخوانكم في جانع الصحابي عتبة ابن غزوان رضي الله عنه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 والنفع الكثير وتكونوا قد ازدتم علما وقربا من ربكم جلا وعلا وقد استتحت هذه الدورة في هذا اليوم بخطبة لأسفل صلاة الجمعة ثم هذا اللقاء لأخينا الشيخ الفاضل عائد الشمّل سلمه الله وسدده فشكر الله له مجيئة وحرصه على نفع إخوانه وباركة فيما قال أعظم له الأجر والمثوبة ورفعه في الدارين وكذلك نشكر أخينا الشيخ الفاضل محمد بن رمزان الهاجري سلمه الله وسدده على مجيئه وحضوره معنا في هذا اللقاء ومشاركته مع إخوانه المشايخ لهذه الدورة فبارك الله له ونفع به ورفعه ورفعنا معه جميعا في الدارين إنه سميع الدعاء الجدول قد بلغكم عن طريق الشبكات المعلوماتية سواء كانت مواقع الانترنت او الويتساب او تويتر او غيرها ولا بأس من اعادة اعادتها لكم وهي ستكون على النحو التالي ستبدأ هذه الدورة من فجر يوم غد السبت وسيوزع متن هذه الدورة في أول درس فيها بعد صلاة الفجر وسيكون للشيخ محمد بن هادي سلمه الله درسان الأول بعد صلاة الفجر من كل يوم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 أنه سيختم هذا الكتاب لإذن الله تعالى في هذه الدورة وسيحرص على ذلك كثيرا الدرس الرابع وهو لأخينا الشيخ الفاضل محمد بن رمجان الهاجري وسيكونه بعد صلاة مغرب كل يوم وسيشرح في كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأنبه على تنبيه ألا وهو أن درس غد السبت وهو بعد الفجر سيكون فقط للشيخ في هذا في يوم غد للشيخ عائد وسيبدأ فيه بشرح العقيدة التدمرية لأن الشيخ محمد بن هادي حلته ستكون في الليل ولن يتمكن من إلقاء درس السبت فسيكون مكانه في هذا اليوم فقط وفي بقية الأيام يواصل الشيخ محمد بن هادي ودرسه على وقته المعروف والمعلن لكم و في هذا اللقاء سيتكلم الشيخ معكم بما يراه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 أن يوفقه وأن يسدده وأن يفتر في حسناته وأن يرفعه في الدنيا والآخرة إنه ولي ذالت والقادر عليه يا كريم مسلسل ان شاء الله قدرنا هيه بغا هنا هنا الجوالات خلاص الحمد لله جميعا الحمد لله, الحمد لله. الدكتور وليد يا سكر انت سكر عادي سكر لا لا ما تبي سكر هو الحمد لله حلو هذا الزرقاء هذه لا لا طيب عطيه والان يبدأ الشيخ عائد سلمه الله في اللقاء الذي وعدتم به وأعلن لكم ولغيركم في الشبكات العنكبوتية عن فليتفضل مشكورا أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهجه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأسأل الله أن نبارك بالجميع ونرحب جميعاً بفضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل وأتى هنا البارحة بلغني أنه أراد أن يأتي لكي يشارك إخوانه افتتاح هذه الدورة والشيخ فلح اسماعيل غني عن التعريف فعرفناه منذ أن كان في الدكتوراه في الجامعة الإسلامية وكنا حنى طلاب في الكلية وهو ممن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 91 92 95 وغيرها وكذلك اشتفاؤه بشيخنا وشيخه الشيخ ربيع بن هاد المدخلي فأن الشيخ فلاح كان من أوائل من استضافه الشيخ ربيع بن هاد المدخلي في الكويت وكان هناك دروس ومحارات لشيخنا العلامة الشيخ ربيع وكذلك أقام دروس كثيرة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 بعض النصائح في طلب العلم او غير ذلك مما يراه وجزاء الخير الناس على موعد يا شيخ ما بعدها بعدك ان شاء الله بعد لا ما لا لا لا لا بعد ما بعد الكلمه اللي تقولها ان شاء الله باذن الله احنا <تصفيق> ودينا الله يجزاك الخير لا بد من توقير الله العلم واهل السن ابصر نفسي طيب طبعا لا يخفى على اخواني انه حصل اعلان اول عن درس اسياخ الشرعيه للشيخ الاسلام التيميه رحمه الله ولضروره معينه ولضيق الوقت استبدل ب شرح التدمرية الأصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن التدمرية قام الشيخ العلامة محمد بن صارع تيمين رحمه الله بتقريبها في كتاب تقريب التدمرية وحصل من فضل الله تم شرح هذا الكتاب في دورة الطائف في جامعة قادم الحرمين قبل سنوات تم شرح تقريب التدمرية وأما في هذه الدورة فسوف نتعاون انا وإياكم على فهم ودراسة التدمرية الأصل ولأن كان الموضوع موضوع السياسة الشرعية فأريد أن أعطي نفذة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 خلفه نبي بعده ثم بيّن بعد ذلك النبي صلى بعد الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يكون هناك خلفاء يخلف بعضهم بعض فلف السياسة ظرت في هذا الحديث تسوسهم تسوسهم الأنبياء وقال ابن أثير في غريب الحديث معنى تسوسهم أي تقوم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 أن السياسة لها مصدر وهو الكتاب المنزل وسنة النبي المس فالأنبياء كانوا يحكمون أقوامهم بشرع الله أن يحكم إن الحكم إلا لله كما يقول سبحانه وقال عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقال سبحانه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وهذه الآيات نزلت في بني إسرائيل وأصح الأقوال أنها عامة والله عز وجل قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقل والله سبحانه وتعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيه ويسلم تسلين فالسياسة تسلين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 وهؤلاء الفلاسفة كأفلاطون ورصو وغيرهم قد تكلموا بالأضافة إلى الكفريات التي أوردوها في باب الإلهيات وفي باب الأسماء والصفات وغيرها أيضا ابتدعوا وأتوا بطوان كفرية أيضا في باب السياسة وهم أول من أتى بالنظام الديمغراطي فهو ينسر إلى اليونان واضح للم وكان لهم طريقة في السياسة والحكم باطلة كما أن لهم طريقة في الإلهيات وفي وفي الأسماء والصفات وفي الميعاد وفي القدر وفي البعث بعد الموت أيضاً باطلة ونجد أن من الناس في تلك الأزمنة عندما فتح موضوع التراجم وترجمة الكتب في عهد المأمون انفتح انبتاحاً كبيراً وما بعده وحصل أن بعض الدول التي كانت هي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 ولكي يبقوا متسلطين ويحكمون الناس بالجور والظلم وعدم العدل وبالكفر والضلال إلى آخرين فحصل في بلادهم أن حرجت حركة علمية تعتني بالتجارب العلمية وغير ذلك فوجهت بأنها وصفت بالزندقة وقاموا بقتل هؤلاء الذين كانوا اشتهروا بالطب وبالكيميا وبالفيزياء وغيرها وقاموا بقتلهم خوفا على سلطانهم سواء القساوسة أو ملوك من النصر وحصل ارتجاب لهذا الأمر ونتيجة للاستعباد والطبقية التي كانت موجودة في سلكم البلاد حصلت ثورة مضادة للكنيسة هذه الثورة حصلت عدة ثورات توجد بالثورة الفرنسية فلما أتى هؤلاء أراجوا إسقاط كل ما له علاقة بالدين بالدين قصدهم ماهي دين دينهم هم دينهم النصراني المحرف إلى آخرين ورحول الله فقاموا بإسقاط كل ما له علاقة في الدين فنتجة العلمانية نتيجة elemental وهو أن الدين لا علاقة له بأحكام الدنيا ولا علاقة له بالأمضنة ولا له علاقة بالسياسة ولا له علاقة بالحكم وإنما فصل الدين عن الدولة فصل الدين عن الدولة في الإضافة إلى كفريات كثيرة ليس فقط فصل الدين عن الدولة يعني فوق ماهم قاموا بفصل الدين النصراني عن الدولة هم أيضا أتوا بأمور من المادية والوجودية والإلحاد ما أنكروا حتى وجود الله واضح أو لا هنا عندما نتج هذا كانوا ينادون في البداية إلى العدل والإلحاد الحرية والمؤاخة هذه الثلاث كلمات أو الشعار الذي كان ينادي به ثوار الثورة الفرنسية العدل الحرية والمؤاخة اللي بعدين بعضهم جعلها المساور ولا في المداء المؤاخة والمؤاخة مقصود فيها عندهم المساور فهذه الثلاث أمور أم عندما أتوا إلى الحرية لأنهم ردت فعل ضد النصرانية المحرفة ففتحوا الحرية في كل شيء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 واضح ولا لا؟ واللزنة حراب واضح ولا لا؟ فهذا برفضك مثال في الأموال نفس الشيء فتحوا باب نتجة عن ذلك الرأس المالية التي تفتح الباب للتجارة بالمال دون قيد أو شر إلا إذا تعارض مع حرية أموال الآخرين كالاعتداء أو السرقة أو أنك تأخذ المال عنوة عنه وأما الربا البيوع المحرمة القمار الميسر التجارة والعياذ بالله بالعهر والتجارة بالخنى والفساد والدعارة التجارة بالخمور التجارة في كذا التجارة بالربا هذا كله مفتوح وتحفله الدولة العلمانية ويكون من ضمن بنودها إذن فنجد أن هذا الأمر الذي وقع هناك إنما هو نتاج ردة فعل باطل رد على باطل كفر رد على كفر حصل أيام جمال الدين الأفغاني وقبله أيضا أو محاصره الكواكب بدأ يطلق شيء من قضية فرية الرأي شيء من قضية الانتخاب شيء من لأن هناك عمليات لعمليات الديمقراطية لأن الديمقراطية ما هي الديمقراطية الديمقراطية هي آلة العلمانية الديمقراطيه هي اله العلمانيه لأن العلمانيه مبنية على أن الدين لا يؤخذ ان السياسه لا تؤخذ لا تؤخذ من الدين وانما تؤخذ من الناس والديمقراطيه هي خكم الشعب للشعب لا علاقه لها بالدين واضح ولا لا والا لو كانت لها علاقه بالدين ف افصف مقومات الديمقراطيه التي تقوم عليه وهي الانتخابات هذه باطله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 والأحزاب الفقيرة مهما كانت أفكارها فإنها تصف ولذلك أمريكا منذ أن نوسست فليس هناك إلا حزب الديمقراطي وحزب الجمهوري وبريطانيا حزب المحافظين وحزب العمال وفرنسا حزبين يتشاركون في بينهم وهو الاشتراكي والحزب الآخر واضح ألا أين بقية الناس نرجع إلى المال ونرجع إلى الرأس مالية ولذلك الرأس هي أساس السياسة في الغرب المبنية على الربا فأصحاب الروس الأموال الربوية وأصحاب المصانع هم الذين يقيمون الأحزاب وهم الذين يدعمون الأحزاب وهم الذين يوجدون معاقل الأحزاب وأموال الأحزاب لكي تأتي بالجماهير فيفوزون بالانتخابات هي باطلة أس... في واقعها وباطلة من أصلها لمخالفة الشريع الإسلامي الذي حصل أن جمال الدين الأفغاني تأثر بهذا الفكر وتأثر بهذه الطريقة الأوروبية واراد أن ينقلها إلى ماذا الى العالم الاسلامي فاخلى يدعو الى البرلمانات ويدعو إلى الانتخابات ويدعو إلى الطريقه الغربية في الحكم وهو كما لا يخفاكم نهايه عمره ذهب إلى فرنسا وشارك بالمحفل الماسوني وهذا ليس دعوه بل باعتر اف تلاميذه محمد عمار وغيرهم الذين اهتموا باعماله وموتلاميذه قصدي الذين اهتموا ونجد ان جمال الدين أفغاني دعا إلى هذا وأسس مجلة العروة الوثقة في فرنسا وكان محمد عبدو تلميذو ذهب إليه هناك وحصرا كان محررا فيها ثم بعد ذلك رجع وهو يلعنيش السياسة لكن محمد عبدو تأثر في جمال الدين أفغاني في هذا الباب فأخذ يجعو في مصر إلى الانتخابات وإلى البرلمانات وإلى المجالس وإلى الديمقراطية السياسية ثم أخذها عنه من؟ حسن البنان حسن البنى كان يعيش في وسط الأحزاب كمصر الفتاة والوفد وغيها ثم بدأ حسن البنى ينطلق من هذا الباب اللي هو الدعوة الانتخابات وشارك حسن البنى في الانتخابات أيام النحاس وطلب منه أن يتنازل وتنازل وشارك في الانتخابات الأخرى بل كان يمثله في الانتخابات في بعض محافظات مصر نصارى كما هو مذكر وذكرته في المدونة اللي هو تنظيم الأخوان دور النصارى في تنظيم الإخوان المسلمين أتيت فيه من كتبهم كان يمثل حسن البنة في بعض المحافظات كان يمثله نصارى أكبار يمثلون حسن البنة وحزب الإخوان المسلمين بل إنه باعترافهم أنه كان في مكتب الارشاد اثنين من النصارى الأكبار عبارة عن مستشارين سياسيين لجماعة الإخوان المسلمين في مكتب الارشاد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 والذي من اسماء الموصوله وهي تفيد العموم هي من سيق العموم فهؤلاء الاخوان السعوديين عندنا والخليجين غريبين جدا ينادون بسيد قطب سيد قطب ما حكم شرع الله في اعظم شيء وهو تحيد الله اسماءه وصفاته لم يحكم شرع الله لا في الاسماء ولا في الصفات وعطل الصفات ولم يحكم الله في صحابه النبي صلى وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي ذكرت عنه وبيناها شيخنا العلامه الشيخ ربيع بن هادي في كتبه وغيره من طلبه العلم والمشايخ ذهب الله فالمقصد هنا بارك الله أنه بعد طبعاً الآن بدأ يصير طريقان للأخوان المسلمين طريق التكفيري والتفجيري وغير ذلك وطريق الذي هو السياسة والانتخابات والبرلمانات بحيث إن نجحوا بهذا ننديك الأيام كانت أيام انقلابات فكانوا يحتاجون فكر سيد قطب من أجل انقلاب العسكر والانقلاب المسلح وكانوا يحتاجون إلى فكر حسن البنة ما عنده حسن البنة وزع نفسه عن فكرين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 وكذلك الغنوشي والترابي الثلاثة هؤلاء الغنوشي الترابي القرضاوي هم الذين بدأوا يؤسسون ويؤصلون لمدرسة سياسية أخذت أصول السياسة الغربية في الديمقراطية والتعجل السياسي وهي الليبرالية السياسية هذا الليبرالية السياسية وأخذت تحول المصوص الشرعية وتحرفها من أجل جعلها كأنها نظام إيش إسلام أخذ عنهم هذا حاكم المطيري وهو من أفراح مدرسة الأرضاوي وكذلك سلمان العودة لا ينطلق كثيرا لكنه يناجي بالحرية بالمساواة بالعدل وحصل أنه جمعهم في مؤتمر النهضة وأتى بعزم شارة النصراني وأتى بتوفيق السيف رافضي ولبرالي ويناجي باللبرالية الكاملة وهو أيضا نصراني الدوسري دوسري لبرالية وأتى بالسيفان وهو مستشرف فرنسي نصراني كافر ومدرس العلوم السياسية في فرنسا أتى به لكي يحضره الاجتماع وهو الذي ألف كتاب الصحوة والتقى بسلمان وغير سلمان وألف هذا الكتاب وسلمان العودة نشر هذا الكتاب وفي مجلس بانعمة وضع جلسة كاملة موجودة على اليوتيوب لشرح هذا الكتاب واتنع على هذا الكتاب وهو كتاب السيفان إكرام وهو فرنسي نصراني مستشرب فبدأ الآن عندنا طرح عن طريق المؤلفات وعن طريق الكتب طبعا محمد الأحمرين وهو من أكثر الناس غلوا في الديمقراطية وغير ذلك ماذا صار عن محمد الأحمرين؟ ذهب إلى قطر وأتوا قطر به وعطوه الجنسية القطرية ثم أنشأوا له مركزا كاملا للأبحاث في هذا المركز أخذ يأتي بمؤلفين من أوروبا وغيرها لكي يؤلفوا في الديمقراطية وفي الانتخابات وفي التعجديات السياسية يعني بالخصيح لبرلة المجتمعات الإسلامية بعد التلبيث عليها بالتوبش الإسلامية والحقيقة كلهم رح يرجعون إلى فكرة راهز الغنوشي الذي جع من الزمان قال لن نحكم ونحن الحزب الإسلامي لن نحكم إلا إذا أصبحنا حزابيش مثل بقية الأحزاب ولا نحكم بالإسلام هذه فكرة الغنوشي قديمة واضح الله وهي فكرة الترابي هو من أست لها عندما أقام دولته في السودان وكتبه موجودة فماذا صنعوا؟ بدأوا بتحريف أصول الفقه بحجة التجزيل وهو ليس تجزيل وإنما تحريف ثم بدأوا بتحريف فقه يسمونه فقه المقاخر واضح الله لا ثم بدأوا بتحريف النصوص الشرعية لأن وجدوا النصوص الشرعية في باب السياسة والحكم ان الحكم إلا لله أبحكم الجاهلية يبقون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 من الغرب عندما وضعوا هذه الطريقة الجديدة التي أدخلها في الإسلام كما أدخل معتزلة طرقهم في الإسلام إذن نجد هنا أن هؤلاء أخذوا يحرفون وأكثرهم جرأة على النصوص القرضاوي وحافظ من طير حافظ من طير انسان غريب عزيب تتعجف كيف هذا الرجل يصل لهذه الدرجة من الاعتداء على النصوص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 علماء الحديث لو وجدت أنهم ينصون على هذه الطرق الثلاثة للوصول للحقوب إما أهل الحل والعقد كما حصل في عهد أبي بكر الصديق على من رأى أن النبي سلم لم يعني يوصي به لا التلوه العلم على قولين وإما الاستخلاف عندما استخلف أبو بكر عمر بن الخطاب بإجماع الصحابة واستخلف عمر ستة بإجماع الصحابة ثم ما حصل من استخلاف في الدوله المملوكه العباسية والتي ائمه الاسلام من الصحابه المتقدمين الذين عاشروا الدوله الامويه بايعوا وراوا انه ولي امر مع انه ايش جاء عن طريق ولايه العهد وكذلك في الدوله العباسيه الامم اربعه احمد بن حنبل وغيره بايعوا لان وهياتت عن طريق ولايه العهد وابن تيميه بايع ودول المماليك كانت تنتقل عن طريق ولايه العهد وايام الدوله السعوديه الأولى والثانية والثالثة أئمة الدعوة النجزية عن عدلهاب وغير مئمة الإسلام بايعوا عن مسألة في الاستخلاف فهذه كل الأدلة الشرعية ولذلك يسعى حاكم الطيري والقرضاوي وغيرهم والغنوشي قبل ذلك إلى الطعن في ولاية العهد وهم في هذه يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم الذين تقبلوها واضح ولا فاصل فأصل العهد موجود والشمع الصحابة عليها فلو كان الاخرو غير مشروع لرفضه الصحابه ولم يقر بكر الصديق ولم يكن ابو بكر الصديق ليقول امرا غير يفعل امرا غير مشروع والنبي صلى قال عليكم بسنتي وسنه ايش الخلفاء الراشدين المهديين بعد يعضوا عليها بالنواجذ الخلاصه أن هناك مراكز ومدارس ومؤلفات ودول تدعم تحريف النصوص الشرعيه الوارده في الحكم الإسلامي والنظام الإسلامي وتحريفه الى النظام الغربي الديمقراطي التعددي اللبرالي ويقوم الإخوان المسلمون بهذا الدورة وهو دور التحريف كما قام المعتدلة بدور التحريف السابق وآخر جعلان الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أحمد الله تبارك وتعالى أن يسر هذا اللقاء وهذا المجيد وأحمده تبارك وتعالى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 زين أنه ما قال معتصر وقد فصل حفظه الله وهذا أمر يعني لا شك يدركه طالب العلم لأن من سلك غير مسلك الكتاب والسنة وغير مسلك الصحابة بتحقيق وتطبيق الكتاب والسنة فهذا مآله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 وجزاكم الله خير الجزاء شفنا الشيخ محمد تفضلوا على الغداء